بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما دراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبتوح وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من تخلت موازينه فهو وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدرك ما هي نار حامية